و ص ل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه اجمعين اما بعد ان شاني في نفسي احقر والله من ان اقوم واقفا بين مشائق فضلاء وطلبه علم اجلاء واقوال صلحاء ولكن من بدق الله سبحانه وتعالى و تعالى و م ا ت ه و ع ل ى ومماته و تعالى ومماته و ت ا ل ى و م ت ه و م ا ت ه و م ا ت ه م م ا ت ومماته و م م ا ت و م ا ل ه و م م ا ت ومماته و ا ت ه و م ا ت ه ا ل ه م م ا ت ه ومماته م م ا ت ه ومماته و ا ت ه و م م ه ومماته و م م ا ه ومماته وممماته و م م ا ت ه ومماته ا ت ه و م م ا ه و ا ت ه ومماته وممماته وماته ا ت ه و م م ا و ا ت ا ت ه ت ه ا ت ت م م و ا من أ م ا ك ن ب ع ي د ة جمعها الحب ف الله ومن اجل الله قلوب براها الحب حتى تعلقت مذاهبها في كل غرب وشارع تهيم بحب الله والله ربها م ع ل ق ة بالله دون خلائقه ف أ س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يقتل اجورهم و أ ن يزيدهم من م ر ض ه إ خ و ا ن ا الكرام إ ن ل م ا ن ت و ا ص به في هذه الدقائق اليسيره هو تقوى الله سبحانه وتعالى ف ن ي وصيه الله للاولين والاخرين ولقد وصينا الذين ا و ل ا ل ك ت ا ب من قبلكم و إ ي ا ك م أ ن س ت ق و ا الله فعلينا أ ن نتقي الله تبارك وتعالى جميعا و أ ن نعمل ب م ض ا ت ه و أ ن نتجنب كل ما ي س ل الله تبارك وتعالى واذا أ ر د ت عبد الله أ ن يفتح الله عليك في أ ب و ا ب العلم وفي غ ي ب ه ا فعليك بتقوى الله تبارك وتعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ن تتقوا الله يجعل لكم ف ر ا ن ا ويكفر عنكم سيئاتكم و ي ر ف ق لكم علينا بتقوى الله تبارك وتعالى ولما ر أ ى ا ل إ م ا م مالك رحمه الله تعالى ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله قال إ ن ي أ ر ى أ ن الله قد أ ل ق ى على قلبك نورا فلا تهدئه بظلمه معصيه وهكذا لما شكا الى شيخه وفيع فقال شكوت الى وفيع شوء عزقي ف أ ر ش د ن ي الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لن باقيه تعال جميعا بتقوى الله سبحانه وتعالى و إ خ ل ا ق العمل لله سبحانه وتعالى ف إ ن العمل لا يقبل إ ل ا إ ذ ا كان خالقا لله سبحانه وتعالى متابعا متابع لسنه رسول ا ل ل الكريم صلى الله عليه وسلم ف ع ل الله مخلصا سيبدله أ ن ا لله دين صادق ف ع ل ن ا ب إ خ ل ا ق العمل لله سبحانه وتعالى فالعمل لا يقبل إ ل ا ب ا ل إ خ ل ا ص ل ف ه ت ه سبحانه وتعالى وللارجعه المسلم من حديث أ ب ي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أ و ل من يرضى عليه يوم ا ل ق ي ا م ة رجل استشهد قال ب ج ب به فيعرفه نعمه فيعرفها خير ضار فماذا أ ن ت فيقول يا رب قاتلت فيك حتى ا ن ت ا ل ه د كذب فيقال كذب إ ن م ا قاتلت ليقال هو ج ع ي ر اي شجاع ثم ي م ر به فيسحب على وجهه إ ل ى النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرا ا ل ق ر آ ن فيؤتى به فيعرفه نعمه فيعرفها فيقال فما علمت فيقول يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته وقرات بك ا ل ق ر آ ن فيقال شنو انما تعلمت ا ليضال هو عالم وقرات ا ل ق ر آ ن ليضال هو صالح فقد قيل قد جئت مولدك الذي كنت من جهه الدنيا قد قيل إ ن ك م و ا ر ق وقد قيل إ ن ك آ ا ر ف وقد قيل إ ن ك قضيب من وقد قيل وقد ي ل قال ثم يؤمر به فيسحب على و ج ه إ ل ى النار حياء بالله ويجعل من ع ا ل ل ه عليه و أ ع ط ا ه من أ ص ن ا م المال فيولى به كيف ع ر ف ه الله ا ع ل م ه فيعرفها فيقال كما عليك ب ي ه ا فيقول يا رب ما بلغت من مكان تحب ج ان يلتق فيه الا ان تقتل به لك فيقال كذب انما ان تقتل يوماس هو جواب ان تقتل يوماس هو كريم فقد قيل ثم يغرق به فيسهل على وجهه الى النار عياذا بالله فعلى المسلم ان يراقب الله تبارك وتعالى وان ي د ر ك ل عمل لله وان يعمل بعلمه اذا عملت بعلمك ه عزه والا كان وبالا عليك يوم القيامه في الصحيحين من حديث امامه ر ع ي الله عنه قال قال النبي ص ل الله ا ل ع ا ل م ه وعلى اله وسلم يرقى برجل يوم ا ل ق ي ا ن ه فيرقى في النار فتندم اقطار قومه فيتوب بها كما يدور اجمال حضرها فيجتمع اليه اهل النار ويقولون يا فلان ما لك الم تتامل بالنار وتنهى عن المنكر فيقول لك كنت لازل بالمعروف ولا اتيه وانزل عن المنذر واتيه أ خرج فعله قبله يدعو القران ولا يعلم به يعلم الناس ولا تعلمون واعيه يحمل الناس ا ل م ع ر و ف ولا, ولا يحزن معروف ينهو الناس عن ا ل م ن ر و ي ح ز المنذر نجوى الى الله تبارك وتعالى يا َ ايها الذين ََِّ امنوا َُ لم َ ت َ ط ق و ُ و ن َ ما َ لا تفعلون َ كبر َ ذ مرثا َ عند ِ الله َِّ أ َ ن ت َ ق و ُ و ا ما لا تفعلون َُ نجوى الى الله تبارك وتعالى اتامرون الناس بالنجم و بالكون ا ن ف َ ك ُ وانتم ن َ تتلون الكتاب افلا تعقلون َُ فاعلمها عند ا ل َ ه ان َ ر ى الى الله ت ب َ ر ك و ت ع ْ ل َ اينما كنتم وفقد ط ق ي ب ا وفقد متذلما وفقد محاضرا وفقد مدنسا اينما ذنب فرد الله تبارك وتعالى واعلم ان الناس انما ينظرون الى ظاهره والله جل وعلا هو الذي ينظر الى ظاهره ويذكر الى ما يتذلل يعلم قائمه الاعين وما حب القدور وعنده مفاصل الغيب لا يعلمها م الا هو ويعلم ما في البر والبحر ولا تسقط من ورقه إ ل ا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رب ولا ج ا ل ك الا في كتاب مبين الله سبحانه وتعالى هو العالم بما من مضاده يعلم خائنه الاعين وما م قلوب يوم ا ل ن ا في العروض لا ت خ ف ع منكم ا ف ي ة قد أ ح ا ط الله سبحانه وتعالى بجميع ا ل أ ع م ا ل إ ن ربك الذي تبقى ي ر ف ق اعمالك كلها صغيرها وسفيرها لا تخفى عنه ص ا ف ي ة قال الله سبحانه وتعالى ولا تكون في شان ولا تزدو منكم طغاه ولا تعملون من عمل ٍ الا كنا َُّ عليكم ُْ شهودا ِ ذ تبروئين وما َََ ع ْ ج ب ع َ ربك َ من ِِْ ابطال نسبه في ِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ ولا في السماء ولا ََ أ اطول من ذلك َ ولا ََ أ َ ك ْ ب َ ر الا في كتاب مبين قد احاط بكل شيء ع ل َ ا فراقب الله سبحانه وتعالى علينا جميعا ان نراقب الله سبحانه وان نعلم ان الله جل وعلا د ه مسجد ولا ع ل م في القلوب هو العالم بما في القلوب هو الذي يعلم ذكي من ليله السموات في الظهره المرمى في الليله المرمى فعليك ان تراقب الله سبحانه وتعالى سواء كنت بين الناس او كنت م ن ت ا ئ ج ي النبي محمد والذي يرى رسول الله تبارك وتعالى ولهذا جاء في حديث ت و ب ا ر أ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاعلمن اناسا من امته او أ ب و ا ب ا من امته ياتون يوم القيامه بحسنات امثال بلاد ن ل م ه ا م ه ديما يجعلها دي الله هباءا تنثرا انظر إ ل ى هؤلاء ا ل أ ق و ا م ياتون بحسنات ا ل عظام يجعلها الله بدلا منثورا كعيد السمع ا ل ش ي ع قال ا ل ه م وانا ه ؤ ل ا شكر لنا ج ب ا لنا حتى لا ن ك ن منهم ف ط ا ل الله عز وجل الا انهم من إ خ و ا ن ك م ومن ا د م ا ئ ه م س ن ب ؤ و ن يظلمون من النهار ك ل ا تقومون ويطولون من النجم كما تظلمون لكنهم ق ا م و ا إ ذ ا خلوا ب م ح ا ر الله انتهكوها إ ذ ا ج ا د ا ل ا أ ظ ه ر و ا ا و ف من الله واذكروا ولكنهم إ ذ ا خلوا ب م ح ا ر الله انتهكوها إ ذ ا ما خلقت الدهر يوما فلا تقل خلقت ولكن قد علي وصيه ولا ت ش س ب ن الله يغفل ساعه ولان ما تنفذني عنه ج و ي د إ ان الله كان عليكم رمزا تامل الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى و ب ح م ت ه العلى ان ي و ف ق ن ى جميعا لمناظرته وللعمل َ بالعلم ِِِْْ إ ِ ن َّ ه ُ ولي َُ ذلك َِ ا ل ق ا د ر عليه ََِْ وجزاكم َ ل ُُِ الله َُّ خيرا َْ